السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سليك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثالث والعشرون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمد في سنته الثانية 31 بعد 400 والألف واثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو أعلام السنة المنشورة بالعلامة حافظ حافظ بن أحمد الحكيمي رحمه الله ويليه الكتاب ويليه الدرس الثامن عشر من الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام خرامين لعلامة محمد بن محمد الحقاب الرعيني رحمه الله وقد انتهى من البيان في الختاب الأول إلى قوله رحمه الله ما دليل البعث من القبور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل البعث من القبور جواب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 وهو الذي يبدا خلقه ما يعيده وهو أهول عليه وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق يعيده وقوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا الآيات وقوله أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من لطفة فإذا هو خصم مبين وضربنا لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميل قل يحييها الذي أنشاها أول مرة إلى آخر السورة وقوله تعالى أولن الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعيب خلقهم بقادر أولم أن الله الذي خلق السماوات ولم يعي بقادر على بقادر على أن الموتى بل أي الموتى بل على كل شيء قدير إلى آخر السورة. بالنسبة للوقف الذي قطع الأخ النفس فيه عدة مرات بسبب طول طول الآية. ثم كل مرة يقف ما يساعده النفس. لحق مل ما لحقه. طيب. لو قرأ فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ثم وقف. ثم قال ولم يعي بخلقهن ثم وقف. بقادن على أن يحيي الموتى إلى ثمام الآية ما كان واضح بين يكون واضح لما يكون واضح دائما وقف القرآن يا اخوان بعض الناس يظنون أن الوقف حكم لفظي وليس حكم لقضي وكم من إنسان يشار إليه في جويد القراءة لكنه لا يحسن الوقف فالوقف عامته مبني على المعاني واحسن الناس وقفا أحسنهم للقران فهما احسن القران احسن الناس وقفا احسنهم لل للقران فهما مثلا فوالله سبحانه وتعالى في سوره التوبه وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق تمام تسمعون الناس يقولون هكذا فلو قرأ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق هذا هو الصحيح معنى يعني النفاق موجود في الأعراب وفي أهل المدينة وكيل الطائفتين مرضوا يعني عتوا في النفاق الوقف الصحيح لها هكذا بعض الناس تجده يقف وقوفا تدل على خلل في الفهم وليس المقصود خلل فهم انه لا يدري بل ربما يقرا بدون حضور قلب فمره صليت وراء, صليت وراء رجل فقرأ في اخر سوره الانسان قول الله سبحانه وتعالى ان الله يدخل من يشاء في رحمته الظالمين ثم وقف يعني الظالمين يدخلون الرح، هو لا يقصد هذا، لكن الوقت يقول لي الشيخ محمود ميرا أنه صلى وراء رجل فقرأ في سورة يوسف يقول الله سبحانه وتعالى وتركتنا يوسف عند متاعنا فأكل يقول فلما خلصت من الصلاة قلت يوسف أكل المتاع ولا كيف أكل <تصفيق> يقولون فقال لا أنا ما قصدت هذا القصد شيء لكن الانسان يقرأ هكذا بدون قلب وقد يدعو الإنسان بدون قلب لأن الناس صاروا يجرون مع الألغام بدون حقيقة المعاني مثل ما ذكر أحد المشايخ يقولون إذا طال المجلس فالملح تستحب تنشيطا لكم ولأن المقام داعي أحد المشائخ صلى وراء إمام ففي دعائه في قنص رمضان قال اللهم إنا نعوذ بك من أكل الدود بعد الصلاة قال له يا ولدي ما يجبرك على أكل الدود <تصفيق> قال لا أنا ما أقصد هذا أقصد يعني أبدان نتأكلها هالدود، قال هذا كرامة الأنبياء هي للأنبياء ولغيرهم كرامة ما تدب الله عز وجل بها فينبغي دائما طالب العلم دائما في القرآن الكريم إذا قرأه يقرأه بفهم وإذا قرأ التفسير يستفيد منه في قراءة القرآن ما هو يقرأ التفسير ثم لا يكون له انعكاس على قراءته تجده يقرأ كما يقرأ من لا علم له في في التفسير ويجتهد في يعني مواقع الوقف التي تحسن وخاصة إذا إنسان كان نفسه ينقطع رعي هذا كثيرا لأن الوقف يكسب القراءة جمالاً والمقصود إفادتكم وليس التثريب على الأخ عبد الرحمن الأخ عبد الرحمن ما شاء الله مجود معه إجازة لكن المقصود يعني تأكيد هذا المعنى في نفسكم نعم بسم الله فليك وقوله تعالى ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير وغيرها من الايات وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا باحيائه الارض, الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضره بالنبات بعد موتها بالجدل اذ كانت قبلها مده لذلك برب النبي صلى الله عليه وسلم النفل المثل في حديث القيل الطويل حيث قال ولا عمري إلا كما يدعو أنا ما يدعو ما يدعو أنا ضهيا من سر من مسرع قد من قتيل ولا مدح ميت الا شقت عنه قبر حتى يخلفهم ويقبل راسه فاستوي جالسا يقول ربك لهم اعلا امرك وما شأنك احسن الله إلي امرك وما شائك ذلكن يقول رب يقول رب انس النام العهود الحافي يحسبه حديثا لاهله قلت يا رسول الله كيف, يجمع كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبنى والصبا قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة دانية فقلت لا تحيا أبدا فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أيام حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة ولعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصادعكم الحديث وغيره كثير لا زال المصنف رحمه الله تعالى يصل القول بالقول في بيان مسائل اليوم الآخر ومن جملتها البعث فأورد سؤالا يتعلق ببيان دليله فقال ما دليل البعث من القبور ولم يقدم رحمه الله تعالى ما يبين حقيقته لان حقائق الأشياء تتقدم عليها فذكر الأدلة يكون مبينا لها زيادة أو محققا لوجودها فإذا أردت ايضاح شيء فقدم بيان حقيقته وتقدم أن البعث الشرعي هو إيش طيب. قيام الناس من قبولهم بعد نفقة الصوره الثانية طيب غير الناس يقومون ولا ما يقومون يقومون أحد عنده آخر هذا المسألة ترجع ثلاث مرات اربع مرات رجعناه ولذلك العلم لا بد تحضر مرة وثانية وثالثة ورابعة كان استلف منهم ما من يكرر خمسمائة مره و400 مره المساله حتى يحفظها والاخوان يحضر شرحه ثلاث وصل مره ويقول الحمد لله رب العالمين ثلاث وصل سهله صحيح سهله على الجاهل صدق سهلة على الجاهل لكن الذي يعرف موقعها يعرف مقاديرها والذي لا يجعل الامر في منزلته يخطئ طريقه ذكرنا ان البعد شرعا هو قيام الخلق قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفقة الصور الثانية قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفقة الصور الثانية ما قلنا الناس لأن القيام لا يختص بهم بل الناس وغيرهم ثم أيضا ما قلنا من القبور لأن من الخلق ما له قبر ومن الخلق ما ليس ما ليس له قبر فهذه هي الحقيقة الشرعية للبعث فالبعث شرعا هو قيام الخلق اذا اعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفة الصور الثانية ثم إن المصنف رحمه الله تعالى أجاب عن سؤاله بايراد جملة من الأدلة القرآنية وحديث نبوي واحد وهذه الأدلة القرآنية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تارة جاء فيها بيان قدرته سبحانه وتعالى على البعث بذكر قدرته على الخلق في ابتداء الامر كما قال تعالى فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه الى اخر الايه وكما قال تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وقال كما بدأنا أول خلق نعيده في آيات أخر ما الاستدلال بالقدرة على البعث بالقدرة السابقة على ابتداء الخلق ومنها ما كان وجه الدليل فيه بذكر إحياء الله عز وجل للأرض بعد موتها كما قال تعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى وتاره ثالثه بذكر قدره الله سبحانه وتعالى على اعظم من احياء الموتى كما في قوله تعالى أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فهذه مسالك ثلاثة ذكرت في الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ثم انه أورد حديثا مشهورا وهو حديث أبي رزين لقيط بن عامر رضي الله عنه وافد بني المنتفق وهذا حديث جليل المباني عظيم المعاني قطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في ايضاح جمل من عيون مسائله في الجزء الخامس من زاد المعاد فاتى فيه بدرر وفوائد مما تحسن مراجعته والاطلاع عليه وأهل العلم متنازعون فيه وانتصر ابن قيم رحمه الله تعالى لتقويته والأشبه رجحان ضعفه وأن فيه ألفاظا غريبة منكره صرح به صاحبه أبو الفداء بن كثير ومن بعده أبو الفضل بن حجر رحمهم الله والأشبه قولهما ولجمل منه شواهد كثيرة فهو حديث طويل السياق والانتفاع بما فيه من المسائل موقوف على مطالعة ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد ومعرفة ما فيه من العلم بما يصدقها من دلائل القرآن والسنة نعم أحسن الله عليكم سؤال ما حكم من كذب بالبعث جواب هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله السيرة النبوية أين يذكرون الوفود الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أين يذكر في السيرة في آخرها في آخرها وأضعف ما يكون المصنفون في أواخر كتبهم فهذه هي يعني قاعدة الخلق يبدا نشيطا ثم يضعف هذا الغالب عليهم وقد يوجد من يحبه الله عز وجل قوة ولذلك فإن مسائل الوفود والاستنباط منها ضعيفة وزاد المعاد أفرد لها سياقا ماتعا متينا قل ما يضاهيه من كتب السيرة فهو من أحسن المتكلمين في الوفود وفي شيخنا أبو تراب الظاهر رحمه الله كتاب مفرد في الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الباب حقيق للافراد والدراسة لان فيه مسائل عظيمه واحكام شرعيه تستنبط بعد اكتمال الدين وقيام دوله الاسلام في المدينه نعم السلام عليكم قال الله تعالى وقال الذين كفروا اذا كنتم ترون وآمنا انا مخرجون وقال تعالى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 لتقرير معنى فالمناسب لها ليس سردها المناسب أن تقف عند كل واحدة منها أولئك الذين كفروا بربهم هذا يظهر شناعتهم ثم وأولئك الاغلال في أعناقهم يزيدهم شناعة وأولئك أصحاب النار يزيدهم شناعة فوق شناعة نعم أسأل الله بيك. وقال تعالى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 وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياه فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهوالا علي من اعادته واما شتمه اياه فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السؤال والجواب عنه مسألة متعلقة بالبعث المتقدم دليله وهي حكم المكذب به، فقال ما حكم من كذب بالبعث أي أنكره، ثم أجاب عنه بقوله هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسوله، وإنما قرن المصنف رحمه الله تعالى الكفرة. بالله بالكفر بكتبه ورسله لبيان ان الكفر المذكور اكبر لا اصغر فانه ربما ظن ظان انه اذا قال هو كافر بالله توهم انه كفر اصغر فلابطال هذا التوهم قرنه بقوله وبكتبه ورسله ليبين انه كفر اكبر مخرج من المله وأورد رحمه الله تعالى دليله بذكر آيات ثلاث فيها نسبة مقالة انكار البعث إلى الكفار مما يدل على أن القائل بها كافر فما نسب من المقالات إلى أهل الكفر أو النفاق في القرآن أو السنة يدل على أن المتفوه بها كافر أو منافق فلو تفوه متفوه بإنكار البعث قيل إنه كافر لأنها مقالة الكفار التي عابهم الله عز وجل بها وأكثرهم لما تفوهوا بها وإذا قال قائل ان هؤلاء القراء من العلماء وطلبه العلم في زماننا هم أشد الناس على الدنيا وأكثرهم فيها طمعا قيل إن هذه مقاله منافق تبعا لما جاء من الدليل الشرعي وما خرج عن ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يتجرأ بالمجازفة بالحكم عليه بأنه من أقوال أهل الكفر أو النفاق فإن الأمر شديد والله عز وجل سائلك عما تتحوه به من الكلام وبه يعلم أن وجه دلاله الايات الثلاث على كفر من كذب بالبعث هو كون التكذيب بالبعث من مقالات الذين كفروا كما قال الله عز وجل في الايه الاولى وقال الذين كفروا وقال في الثانيه اولئك الذين كفروا وقال في الثالثه زعم الذين كفروا والموجب لكفرهم في كل هو انكارهم البعث المذكور في الايات ثم اتبع رحمه الله تعالى هؤلاء الايات بحديث إلهي في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ثم فسرت تكذيبه له بقوله أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني هيب بإنكار البعث فجعل الله عز وجل مقالته هذه تكذيبا لله ومن كذب الله عز وجل كفر فالمكذب لله عز وجل في قوله وحكمه كافر بالله سبحانه وتعالى فاستفيد وجه آخر في بيان كفر القائل الكفر المنكر للبعث وهو كونه مكذبا لله فمن كذب الله كفر نعم حسن الله عليكم سؤال ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه جواب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 ثم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين الايه فمن فسر الفزع في هذه الايه بالصعق فهي النفخه الاولى المذكوره في ايه الزمر ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا قال راو احسن الله عليه ان ورفع ليتا صفحه طيب كيف اصغر ليتا ورفع ليتا ما الجواب ايش من الراس هكذا لماذا اي حسنت لم هو يزم الاعلى لكن ليس المعنى ان الانسان يعني اصغليتا يعني امال صفحه عنق ورفع صفحه عنق بهذا الشكل فان المستمع لا يفعل هذا وانما المستمع يصغي ليتا بجذبه الى السفل ويرفع ليتا بجذبه الى العلو فهو يقول هكذا صح هكذا المستمع إذا أراد أن يستمع نعم ودي هذه ما توجد في الكتب أصليا ورفعيتيا ليأخذ العلم الكتب يظن معناها يراجع في معنى اليد العنق صفحة معناها امال معناها هكذا لظنناها كذا وهي ليست كذلك بل إمالة تقتضي أن ينخفض أحد جانبي عنقه ويرتفع الآخر نعم الله عليك وفي ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغالي ف... الفائدة احرصوا على تقييد مثل هذا فإننا فرطنا يعني في أشياء كانت تمر في الأحاديث في المشايخ يعني يبينون يبينون صورتها ولكن لا نقيد فصارت علم منطبع نعم عندنا لكن من الذي اخذت عنه هذا ضاع عنك تذكرون تقدم عندنا إيش فحرفا يده وبدد أصابعه وبدد بين اصابعه في حديث ارتقاء الجن واستماعهم فهذا من الصفات التي تلقيتموها أنتم هكذا ولا شك أني أخذتها لكن هل هو في درس فتح المجيد ولا التوحيد ولا في كتاب حديثي وعمم من شيخ ربما بعض الأشياء نذكر صحيح لكن بعض الأشياء لا نذكر مثل الحديث إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان استشرفها الشيطان إن الشيخ عبد القيوم بن زين الله البستوي رحمه الله لما قرأ هذا الحديث عليه وكنت حاضرا ذكر أن شيخه أحمد الله لما قرأ عليه هذا الحديث قال هكذا يعني هذا معنى استصاف يعني التطلع هذا مثلا ضبط كيفية أداء فلان عن فلان فأنت إذا مرت بك هذه الأشياء عن شيوخك فلا تهملها لأنك تستفيد منها علما علما صحيحا نعم أسل الله عليك. ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد هذا العلم ما يوجد في الكتب هذا العلم ما يوجد في الكتب العلم يوقد عن الشيوخ ما يوقد عن الكتب نعم أسل الله عليك. ثم ينفخ في الصون فلا يسمعه أحد إلا ورفع ورفعليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابنه قال فنصحق ونصحق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل شعبة الشاك فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذاه قيام ينظرون الحديث ومن فسر الفزع بدون الصاق هو نفخه فهو نفخة نفخه ثالثه متقدمه فهي على النفختين فهي, فهي, نفخة نفخة فهي, نفخة فهي, نفخة فهي نفخه ثالثه متقدمه على النفختين ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فان فيه ذكر ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر فقال ما دليل النفخ الصور وكم نفخات ينفخ فيه ولم يبين رحمه الله تعالى في جوابه حقيقة الصور ولا ذكرها فيما نستقبل وتقدم ان الصوره ايش مرت علينا المساله يا اخوان انا انه بوق عظيم كالقرن ينفخ فيه بوق عظيم كالقرن ينفخ فيه هذه صفته البوق هو الذي ينفخ فيه يكون على صورة القرن المعروف وهذه الصفة وردت في حديث مشهور عند ابي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تتابع الخلق على تصحيحه وفي النفس من صحته شيء لانه من روايه بشر بن شغاف التميم عن عبد الله بن عمرو ولم اجد في حديثه الذي تتبعته تصريحا منه بالسماع لا في هذا الحديث ولا في غيره الاشبه انه منقطع لكن روى ابن ابي الدنيا في كتاب الاهوال والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عن عبد الله بن مسعود انه قال الصور كهيئه القرن فهو الثابت في الباب مثله له حكم الرفع ام ليس له حكم الرفع له حكم له حكم الرفع بالثابت في الباب ما جاء عن المسعود رضي الله عنه دون الحديث المشهور عن عبد الله بن عمرو واما المساله التي عقد المصنف رحمه الله تعالى السؤال لها وهي دليل النفخ في الصور فاورد رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قال الله تعالى ونفخ في الصور وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم ثم ينفخ في الصور فهؤلاء الآيات مع الحديث المذكور هي أدلة النفخ في الصور وأما عدد النفخات فإن أهل السنة وغيرهم مختلفون فيها على قولين القول الأول أنهما نفختان والقول الثاني انها ثلاث والاولون يجعلون النفخه الاولى نفخه للصعق بعد الفزع والثانية نفقة البعث بعد ذلك وأما القائلون بعدها ثلاثا فإنهم يفرقون بين نفقة الفزع ونفقة الصعق والصحيح أن نفقة الصعق والفزع نفقة واحدة سميت تارة بالصعق بالفزع باعتبار مبدئها وسميت تارة أخرى بالصعق باعتبار منتهاها تحطم سميت بالفزع باعتبار مبدأها يعني أول ما تلامس الآذان سيحصل فزع ثم باعتبار منتهاها ما يؤول إليه الفزع أنهم يصعقون فتكون نفخة واحدة تارة ذكرت بما يدل على الفزع باعتبار أنه المبدأ وتارة ذكرت بما يدل على الصعق لأنه المنتهى وهذا هو الذي يصدقه الطب المعروف فان الانسان اذا فجئه مخوف ربما هلك فيفزع اولا ويهلك اخرا لانه اذا وصل الفزع الى قلبه اثر على جريان الدم فاصابه انخفاض في الدم ربما مات منه وكم من انسان مات في واقعة لخوفه وانخلاع قلبه باعتبار ما صارت اليه حاله من خلاع القلب وانخفاض ضغط دمه واضطراب دورته الدمويه فهلك بسبب ذلك فهكذا تكون صعقته الصعقه الاولى التي هي صعقه للفزع باعتبار مبداها وصعقه ونفقه للصعق باعتبار منتهاها وتكون الثانية بعد ذلك هي نفخة إيش البعث من أين البعث والقيام. القيام تقول البعث من القبور لا تقول البعث من القبور لماذا ها؟ من هم اللي ليس لهم هؤلاء الذين يدرك... تدركهم الصعقه الأولى الذين تدركهم الصعق الأولى هل يكونوا في قبور؟ لا وإنما يفزعون ويسعقوا فيكنا على وجه الأرض وهناك من يكون في القبور وهناك من يكون في البحر أو كلته الدواب فإذا نفخ النفقة الثانية فإن الناس يبعثون والبعث المراد به القيام لله رب العالمين ويدل على أن النفختين اثنتان لا ثالث لهما حديث ابن عمر فانه موضح لذلك فانه قال ثم ينفخ في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا وربع ليتا قال ومن اسمع أول ما أسمعه رجل يلوط حوض إبليه يعني يضرب في حوض الإبل قال فيسعق ويسعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه طل أو قال أضل شعبة الشاف يعني الشاك في هذه اللفظه هل هي بالمهمله الطل او معجمه الظل والصحيح انها الطل ورجحه القاضي عياض ليحصل في شرح مسلم وفي مشارق الانوار ونقله النووي عن العلماء قاطبه في شرحه على مسلم وذكر ابن الجوزي في كشف المشكل ان ذكر الظل ذكر الظل تصحيف ويصدق ذلك ما وقع في روايه الاخرى من وسطه ثم يرسل الله مطرا كمني الرجال والمني هو الاشبه بالطل فان الطل هو الندى المعروف فهو اشبه منه بالظل فذكر الظل غلط ثم قال الراوي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون يعني تنبت منه أجساد الناس دون حياة ثم ينفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون يعني تتحرك فيهم الحياة وأما حديث الصور وهو حديث طويل مشهور يذكره المفسرون فهو حديث ضعيف وهو الذي ذكره المصنف بقوله ويؤيده ما في حديث الصول الطويل فإن فيه ذكرى ثلاث نفقات فهذا الحديث هو حديث ضعيف نعم أحسن الله لكم سؤال كيف صفة الحشر في الكتاب ومن من المهمات في الجمع دائما أحيانا من وجوه الجمع أن يكون تحدى الجهتين باعتبار المبتدا والأخرى باعتبار المنتهى يعني تمر بك اشياء مسائل في كلام اهل العلم يكون بينهم نزاع فمن حقق النظر وجد امكان الترجيح بين هذه الاقوال بملاحظه المبتدا وملاحظه المنتهى ومنه من ذهب من اهل العلم الى ترجيح خديجه رضي الله عنها باعتبار مبتدا حال النبي صلى الله عليه وسلم وترجيح عائشة بإعتباره منتهى حال النبي صلى الله عليه وسلم ونظائر هذا في مسائل العلم كثير. نعم. الحسن الله عليه. جواب في صفته جواب في صفته آيات كثيرة منها قوله تعالى ونقد جئتمونا فردا كما خلقناكم أول مرة الآية وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. الآيات. وقوله تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء الآيات وقوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الآيات وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا وجله وخشعة أصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وهو نقل الأقدام إلى المحشر كاخفاف الإبل, كأخفاف الإبل وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من جونه ونحشره يوم القيامه على وجوههم وغير ذلك من الايات كثير ذكر المصنف رحمه الله تعالى مساله اخرى من مسائل الايمان باليوم الاخر تتعلق بالحشر فقال سائلا كيف صفه الحشر في الكتاب ثم اجاب عنه رحمه الله تعالى بقوله في صفته آيات كثيرة منها قوله تعالى كذا وكذا ثم ذكر قوله تعالى كذا وكذا إلى آخره ولم يبين رحمه الله تعالى الحشرة المراد فإن الحشرة المتعلقة باليوم الآخر نوعان النوع الأول حشر النار الناس إلى الشام قبل الفصل بينهم والاخر حشر المتقين الى الجنه وسوق المجرمين الى جهنم بعد الفصل بينهم واضح فرق بينهما بينهما فرق وياتي بيانه اكثر في الاحاديث النبويه واما الايات فمنها ما يقع على هذا ومنها ما يقع على هذا فمثلا قوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثه هذا في حال الحشر الى ارض الشام كما يفسره الحديث الذي سيذكره المصنف يحشر الناس على ثلاثه طرائق راغبين راهبين إلى آخره أي يحشرون في ثلاث طرق فيأخذ قوم بطريق ويأخذ قوم بطريق ويأخذ قوم بطريق آخر ثالث ومعنى قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له أي صوت من يدعوهم للاجتماع للفصل بينهم ومعنى قوله فلا تسمع إلا همسا، فسره المصنف بقوله وهو نقل الأقدام إلى المحشر تخفى الإبل، وهي من أخفى الدواب وطعا على الأرض، وذهب ابن عباس وغيره إلى أن معنى الهمس المخافته بالكلام. هو تفسير الآية بكل وارد محتمل ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فيكون المراد بالهمس الصوت الخفي ومن جملته وقع الأقدام فإن وقع الأقدام يكون خفي غير ظاهر وقد ذكر ابن جرير وابن كثير وجماعه من اهل العلم في الايه ايه مريم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم ولدا فرقا لطيفا بين الوفد والود وهو ان الوفد ياتي على كمال ويلقى بكمال والورد ياتي على نقص ويلقى بنقص فالوفد عندما يذهب الى احد يكون على أكمل أحواله وأبهاها ويتلقى تعظيما له بالجوائز والصلاة والأعقية والورد عندما يذهب إلى أحد يكون على حال نقص وعندما يرجع يكون على حال نقص ومنه سمي قدوم الإبل على الماء رودا ويقال وردت الإبل لأنها على حال نقص وهو العطش نعم. Yeah. حسن الله عليك. سؤال كيف صفته من السنة؟ جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير و وعشرة على بعير.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 انكم محشورون لكم فاتن وراث كما بدانا اول خلق نعيده وان اول الخلائق يفس يوم القيامة ابراهيم الحديث وقالت عائشه رضي الله عنها بذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمنهم ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحشر من الكتاب بذكر الآيات والدة في صفته أتبعه بسؤال آخر يتعلق ببيان حقيقته وصفته في السنة النبوية فقال كيف صفته من السنة يعني مما ورد في السنة ثم أجاب عنه بذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولها حديث أبي هريره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاكرا حال الناس إذا حشرتهم النار التي تخرج من من أين النار من قعرة عدن فإنها تحشرهم في هذه النار التي تخرج في الحياة الدنيا إلى الشام فتقيلوا معهم حيث قالوا وتصبحوا معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا ويحشر الناس في ثلاث طرق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثه على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير اي يتناوبون ما يركبون فمنهم من يكون وحده على بعير ولم يذكر في الحديث للعلم به واثنان على بعير يعني يتعاقبان على البعير فيركب أحدهما ويمشي الآخر وثلاثة على بعير فيتناوبون في الركوب واربعه على بعير يتناوبون ولا ريب انهم يكونون في المشي اكثر ممن يتناوب بعيرا واحدا اثنان فالبعير الذي يتناوبه اربعه لا تاتي نوبه احدهم في الركوب الا بعد مده وهذا يراد به تفاوت حال الناس فيما يجدونه من الظهر الذي يركبونه وليس هو تفسير لقوله يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين بل تلك الجملة جملة منفصلة معناها يحشر الناس في ثلاث طرق فهنا طريق وهنا طريق وهنا طريق وحالهم راغبين راهبين ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح وفيه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة يعني حين سوقه إلى جهنم فهذا حشر بعد الفصل بين الناس ثم اورد حديث انكم محشورون حفاة عراة غلا كما بدانا اول خلق نعيده فالحديث في الصحيحين ايضا هو حشر الناس حفاة عراة غلا هو حال من في القبور فهم الذين يحشرون على هذه الصفه يحشرون حفاة عراة غلا يبعثهم الله سبحانه وتعالى على ذلك ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من ان يهمهم ذلك يعني الأمر أعظم من أن يكون توجههم إلى أن يطلب الرجال رؤية النساء أو تطلب النساء رؤية الرجال وهذا آخره التقرير والبيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله